ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسراء لا في الكتاب لتفسدٍ في الأرض مرتين ولا تعلٍ علوٌ كبيراً فإذا جاء وعد أولاه بعثنا عليكم عبادا لنا أري بعث شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً ثم.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 كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن انما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا قريه امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد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 وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوك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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا أقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ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 شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا وإذهم نجوا، إذ يقول الضال. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظوا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا الَمَ بَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكينا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين لا بعث وآتينا داود زبورا قل دع الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ولا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان حزب وإن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 وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نوسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرذي التي أريناك إلا فتنة والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قضيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَذْرِيَتَهُ إلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جزاؤكم جزاؤكم من استطعت منهم بصوتك واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عباد ليس لك عليهم سلطان ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا فَيُمْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا نَاصِرًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ادَمَّرْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَجْعَلُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقُرَّونَ كِتَابَهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلَ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كد تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات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 Altyazı M.K.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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين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 بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلها بشرا وسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهواء إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئن إِنَّا نَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كَرُواسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِهِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا ما مؤاهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظامه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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ولقد أتينا موسى سبع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذجأهم إذجأهم فقال له فرعون إني لا أظن كي أمسحه رأى قال لقد علمت ما أنزلها والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض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 إذا يُتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعون ويخرون للأذقان يبنكون يبنكون ويزيدهم خشوعا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا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 ينز وكبره تكبيرا